بسم الله صلوات وسلام على رسول الله ما بعد في معنى اليوم السؤال الثالث والخمسون والرابع والخمسون والخامس والخمسون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزة يقول السائل هل في السؤال الثالث والخمسون هل التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف واجب فأجاب الشيخ نعم يجب أن نحذر من المناهج المخالفة لمنهج السلف هذا من النصيح لله ولكتابه لرسوله وليائمة المسلمين وعامتهم حذر من أهل الشرور إلى آخر مقال النصيح وادمة وقد أمر الله تبارك وتعالى بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة،, النصيحة الدين النصيحة التحذير من المناهج المخالفة للمنهج المستقين المنهج الذي أمر الله تبارك وتعالى به والمناهج الأخرى التي خالفته التحذير من هذه المناهج والدعوة إلى من المنهج المستقيم هذا واجب شرعي وهو من النصيحة من للإسلام ومن النصيحة للمسلمين وهذا واجب على كل من علمه ومن ترك هذا الواجب فهو غاش للمسلمين وهو من النهي عن المنكر أيضا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال مان عليه واصحابه في روايتهم جماع وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن خالف الصراط المستقيم ونحن يجب علينا أن نسلك هذا الطريق همنا وهدفنا هو أن يبقى الطريق المستقيم الذي شرعه الله لنا واضحاً صافياً نقياً لمن أراده رآه وعلمه ولم يلتبس عليه هذا هو أهم شيء في الأمور في دعوتنا أهم شيء هو هذا نبين الطريق المستقيم نوضحه للناس نميزه عن الطرق الأخرى المخالفة ونحذر من الطرق الأخرى حتى لا تنتبس الأمور على المساكين وعلى طالبي الحق بذلك نكون قد نصحنا للإسلام والمسلمين هذا واجبنا الشرعي هذا ما أوجب الله علينا أن نبين وأن لا نكتم الحق وأن ننصح وأن لا نغش المسلمين ولا نغش الإسلام هذا ما يجب في ذلك إذن التحذير من الفرق المخالفة المناهج المخالفة للمنهج المستقيم واجب شرعي ليس الغاية منه هو القدح والذن والحرب وإثارة الفتن والفرقة لا أبدا أبدا ليس هذا المقصود لكن إن وجدت هذه الأشياء من أجل بيان الحق فبيان الحق واجب لا بد منه حتى وين وجدت هذه المفاسد فهي مفاسد قليلة صغيرة أمام المفسد الأعظم وهي ضياع منهج الحق ضياع هذا الدين ولبس الحق بالباطل على المسلمين هذه مفسد عظيمة أعظم من تلك التي ذكرت. حين وجدت هذه الأشياء أما السؤال الذي بعده فيقول أيهما أفضل طلب العلم يام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقدم الكلام عن هذا الأمر وذكرنا أنه لا دعوة بلا علم الدعوة بلا علم لا تنفع جهل، الجاهل فاقد للشيء ماذا سيعطي؟ فاقد الشيء لا يعطي، سيدعو إلى جهل سيدعو إلى بدع إلى ضلال سيفسد لن يصلح لا لابد من العلم قبل الدعوة. السؤال الذي بعده قال هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية والجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ الكتب الحزبية ودعات الضلال سواء كانت فرقة من فرق الضلال أو كان الداعي إلى الضلال شخص أو كان كتابا أو صوتية أي شيء يدعو إلى الضلال يجب التحذير منه وبيان حاله للناس حتى لا يلتبس الحق بالباطل احفظوا هذه جيدا غايتنا ذكرناها في السابق أن يبقى هذا الطريق المستقيم طريقا واضحا صافيا نقيا لا يلتبس بغيره من المناهج ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بين هذا ما أوجب الله علينا الأشخاص يموتون ويبقى هذا الدين هذا المناهج ليست الغاية من الكلام في الأشخاص إشفاء ما في الصدور أو الوصول إلى أمر شخصي لا أنت ونيتك في النهاية يجب أن تصلح نيتك قبل أن تتكلم أصلحها اجعل كلامك في الأشخاص لله فقط ولأجل الله ولحفظ على دين الله واحذر من تلبيس إبليس في هذا الجانب تكون في نفسك شيء على شخص وتقلب هذا الشيء لمنهجي أو ديني وهذا موجود كثير بين طلبة العلم الله وأسمعه تكون بينه وبين الآخر مشكلة إما حرب على صدارة أو غير ذلك فيتقلب إلى مسألة منهجية ولا, تكون لل ولا يكون للمنهج علاقة في الأمر كلاهما منهجهما واحد لكن الحرب حرب لكن الحرب حرب على الرئاسة صدام هذا موجود لذلك احذر نحن نتكلم في الأشخاص دفاعا عن دين الله ولله إذا كان هذا الشخص ممن ينتهج غير منهج الحق يجب التحذير منه حتى لا ينغش الناس به وينخدعوا هذا المراد من التحذير من الأشخاص وهذا اتباع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولتحذيره فقد حذر من راس الخوارج ومن الخوارج الذين يخرجون على نفس طريقته وقال يخرج من ضئضئ هذا ويشير إلى الشخص فالدعوة الكاذبة التي خرجت علينا من قبل بعض أهل البدع يقول لك حذر فقط من المنهج لا تحذر من الأشخاص باطلة كذب وهل المنهج إلا أشخاص يحملونه ويدعون إليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها؟ قالها في المنهج والمقالها في الأشخاص الذين يحملون المنهج؟ قالوا صفهم لنا يا رسول الله قلوا قالهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا تحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط التحذير من المناهج ومن الأشخاص الذين يحملون هذه المناهج بذلك تكون ناصحا للإسلام والمسلمين وتبين لهم المنهج الصحيح ومن يدعو إلى هذا المنهج الصحيح وتحذرهم من المناهج الباطلة ومن يدعو إلى تلك المناهج الباطلة بهذا تكون أديت ما وجب الله عليك وبينت ونصحت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يتحدث عن أشخاص لا عن مناهج فقط هذا ديننا وهذا ما ندين الله به وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح وآثارهم في ذلك كثيرة تحذير من الأشخاص ومن المناهج التي يدعو إليها الأشخاص تحذير من الخوارج ومن المرجعة ومن رؤوس الخوارج ومن رؤوس المرجعة ومن رؤوس المعتزلة ومن رؤوس الأشاعرة كلامهم كثير ارجعوا إلى شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة لللكاء وللشريعة للآجر ولذنب الكلام وأهله للهاروي نقلوا المئات من الآثار عن السلف في التحذير من الأشخاص ومن المناهج التي هم عليها نصر الله أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يجنبنا شبهات أهل الضلال والفتن احذروا بارك الله فيكم من تلبيسات أهل البدع وإخراج القواعد الجديدة التي تحميهم من تحذير أهل السنة منهم كلما ظهر علينا مبتدع جديد وحزبي جديد أراد أن يضع لنفسه قواعد جديدة يحمي بها نفسه ويحمي بها حزبه ومن كانوا على طريقته عليكم بالأمر العتيق خصوصا عند الفتن لا نقبل بقواعد جديدة ليس عندنا دين جديد ديننا كله قديم ديننا كله قديم عتيق بأصوله وقواعده وأدلته كله وأحكامه كلها قديمة وما جد من مسائل وأمور جبنا على القديم هذا هو ديننا وهذا ما نحن عليه صلى الله الثبات لنا ولكم والله اعلم